وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حب قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهَِّ أَوْسَلَت إلَيْهَِّ وَأَعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَ آاء وَأَعتَدَتْ لَهَُّ مُتَّكَ أَوْ وَآتَكقَُّ وَاحِيدَةٍ مِنْهُ نَّ سِكِينَ وَقَالَةِ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرٌ وَقُلنا حاشَ للهِ هذا بَشَرٌ إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم قَالَ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنِي فِي وَلَقَدْ رَوَّتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلمَّ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ 119. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَذَلَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ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 نَبِّ النَّبَأَ تَأْوِيلَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّا بَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا 124. ذلكما مما علمني ربي 125. إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 126. واتبعت ملة آبائي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 يَا أَصْحَابَ الْبَيْتِ اسْتَجِنِّي أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا فَمَنِ اتَّمَّمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا 119. ولك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 111. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 117. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 118. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه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 117. وكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 118. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعظون وت احلام وما نحن بتاويل الاحلام عالين فقال الذين نجى منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فاوصلون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 117. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي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 قَالَ لَمَّا خَطَبَهُ كُنَّا إِذْرَاءُ وَتَّنَا يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ 117. وإنه لمن الصادقين 118. ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين